أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أُوتِينَا أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ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 ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, لهم جنات تجري من خلال